الصيام جنة برنامج على امواج اذاعه غردايه من اعداد وتقديم الأستاذة فاطمه ناصر الصيام جنة أهلا وسهلا بالصائمين والصائمات ها أنا أعود لكم وتعودون لي في هذا الموسم المبارك هذا البرنامج الذي يتكرر للموسم الرابع فيه أفكار صغيرة لحياة كبيرة فيه التقاط لبعض معاني الحياة وتسجيل لمواقف وصور ذات أهمية فيها فيه حكمة سمعتها أو قرأتها أو رأيتها وخشيت أن تطير من ذهني فقررت أسجلها لكم وأصيدها قصة رمزية تلخص حكمة أو تشحد هم أو توجب عمل وأحببت أن أدونها وأسجلها لكم ليصبح معها دول الألباب والقلوب الطاهرة ويستفيد من مغزاها طلاب الحكمة أيها الصائمون عصير أيام من سبقونا وحرارة تجربة مرت بنا وفكرة ترجمتها مواقف الحياة متكررة صاغت معالم هذا البرنامج برنامجكم الصيام جنة فعلا لابد في هذا الموسم أن نتبصر ماذا أعطانا الله أعطانا نعم كثيرة كثيرة, كثيرة جدا أقول لكم أركان هذا البرنامج تتضمن ما يلي رسائل قصيرة أسماث رمضانيه كذلك ركن خاص يسمى روحانيه صائم ايضا همسات للصائمين والصائمات حكم وعبر للصائم وختامها مسك باذن الله واهلا وسهلا في العدد الاول الصيام جنة وهو حص المؤمن وكل عمل لصاحبه إلا الصيام يقول المولى عز وجل فهو خالص لي أي لا يطلع عليه غيري وأنا أجزبه به صاحبه جزاء كثيرا واتولى الجزاء عليه بنفسي فلا أكله إلى ملك مقرب ولا إلى غيره لأنه سر بيني وبين عبدي لأنه لما كف نفسه عن شهواتها جوزية بتولي الله سبحانه وتعالى إحسانه في الكون اخواني الصائمين الصيام جن من النار فمن أصبح صائما فلا يجهل يومئذ فإن الجهل لا يليق بحال الصائم وان امرؤ جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه وليقل اني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم عند الله اطيب من ريح المسك فإذا كان هذا بتغير ريح فمه فما ظنك بصلاته وقراءته وسائر عبادته بل أقول فما بالكم بصلاتنا وقراءتنا للقرآن وسائر عبادتنا وفيه أيضا خلوف فم الصائم أفضل من دم ريح في سبيل الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهيد إن ريحه ريح المسك وقال في خلوف الصائم إنه أطيب منه تأملوا تأملوا إخواني الصائمون اخواتي الصائمات لأن الجريح يظهر أمره للناس فربما داخله رياء والصائم لا يعلم بصومه إلى الله فلعدم دخول الرياء فيه, فيه أصار أرفع إخواني أخواتي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 هنا الإحساس بصفاء القلب عن كذا حتى متى يا قلب تغشاك الظنون والتائهون معذبون والرقدون مغرورون إذن في هذا الركن أقول لكم رمضان يطرق بابنا كل عام ويدعونا لدخول مدرسته الروحية أبارك لجميع المسلمين قدوم شهر الفضيل وأقول لكم سعيد الحظ من ينتهز فرصة وجود هذه المدرسة الروحية ليزيد من رصيده الروحي أمام خالق عظيم هو الرحمن الرحيم فلنعقد العزم ونتبصر بما أعطان الله ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها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 وأرسلها بقلب يحاول بكل ما يستطيع غرس بدرة الخير في طريقه والمحافظة على جوارحه الله أكبر الله أكبر رسائل قصيرة أسماس أتمنى أن تسمعوها مني بارك الله لكم الشهر وضاعف لكم الأجر ورزقكم شفاعة المصطفى يوم الحشر وسقاكم بيده من النهر وكل عام وأنتم بخير جزاكم الله الخير يا الله, يا الله, على الله رسالة قصيرة أخرى تقول كل عام وانتم الى الله أقرب وعلى طاعته ادوم والى الخيرات اسبق يا الله, الله, يا الله, يا الله, على الله أخي إليك هذا الأسماس اقر الله عينك في رمضان بلدة الأسحار وصحبة الأخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار تقبل الله طاعتك وأتم بالعيد فرحتك وأقر عينك بنصر أمتك عسى رمضانك مبارك يا الله, يا الله على رسول الله رسالة قصيرة أخرى تقول عسى رمضانك مبارك وكل لحظاتك تبارك وجنة الخلد داري ودارك والنبي جاري وجارك اللهم بلغنا رمضان واجعلنا نختم القرآن واهدنا لبر الأمان يا الله يا رحمن يا الله والسلام والسلام رسالة قصيرة أخرى تقول بلغك الله العشر ورفع عنا وعنك الشر وأكرمك بيلة القدر وأسعدك طول الظهر رسالة قصيرة أخرى أهديها لكل مستمع ومستمع وأقول لهم أسأل الله الحي القيوم أن يبعدك عن الهموم ويرزقك عافية تدوم ويبلغك شهر الصوم يا الله يا الله رسالة قصيرة وجهها لجميع المستمعين والمستمعات الصائمين والصائمات أقر الله عينك في رمضان بلدة الأسحار وصحبة الأخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار يا الله آخر رسالة قصيرة أسماس نوعا ما طويلة تقول إن السعادة كعصفور جميل لا يلبث أن يحط على كتف من ناداه ليغرد له أنشودة البهجة والمرح وشرطه الوحيد أن تكون راغبا حقا في سماع أنشودته الجميلة وأن تفتح ذراعيك متفائلا مبتسما راضيا بما كتب الله عليك غير متدمر ولا شاكي ولاحظ أن عصفور السعادة يطير فزعا إذا ما لاحظ سحب التشاؤم والخوف والقلق تلوح في الأفق فاجعل رمضان نقطة لتبعد عنك التشاؤم والخوف والقلق مر يوم مر شهو مر دهري واصط لهو واتكال ضاع عمري كان بالي لا يبالي كيف امري كان قلبي في ضلال ضل واتكان كان با في امري كان في ضلال ضل قد جاء شر فيه صوم فيه خير فيه رص فيه عي كل فيه جاه شمل فيه صلّ فيه خير فيه عطّ فيه عتق فرصة فيه يومي فرصة نلقى كتابا ذقهر فيه ألقان رد قد ضمنت الان ان ارويك صدري اقرا القران في ليلي وفنجري انما قد جاء شفا فيه صوم فيه خير فيه عفوا فيه فرصة فيه لعمري إنما قد جاء شر فيه صر فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصه فيه لعمري وسط ليل ذو سكون فاض نهري بدموعي من sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm واثق بالعفو يا ربي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 وأقول لكم عجبني تعريف آخر وقفة مع الذات لماذا الذات؟ هل تعلمون ما معنى الذات؟ الذات كما يعرفها الكثير من المختصين ومن بينهم الدكتور بشير صالح الرشيد يقول الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان أعطاه ذات هذه الذات تشمل ثلاث أشياء قلبك روحك عقلك نفسك تأمل حولك كل ما لديك كل ما أعطاك الله هي أدوات هذه الأدوات أعطاها لك الله سبحانه وتعالى كخليفة فوق الأرض ماذا تعمل بها تحقق بها طموحاتك وأهدافك وهذه الطموحات وهذه الأهداف مع المكونات النفس والقلب والجسم وكل النعم التي أنعم الله بك بها علينا بالإضافة إلى هذه الأشياء كلها تعبر عن الذات فلنستمع الى هذه الروحانيه فهذا صائم يحاول التعبير عن هذه الروحانيه فيقول في نهار في نهار يوم من ايام رمضان اشتد بي الجوع فيبس اللسان وقرصت الشفاه وغارت في فنظرت عن يميني فاذا اسناق الطعام وعن شمالي انواع الشراب فذكرت قول الله عز وجل الحديث القدسي كره طعامه وشرابه من اجلي ترق طالبي ودمعت عيني وانتابني شعور جميل له حلاوه وعليه طلاوه لا استطيع وصفه ولا بيانه قلت لعله اثر من اثار الاخلاص في هذه العباده العظيمه ولكن من أنا عبد من عبيده فقير إليه ذليل بين يديه من انا فيخاطبني وهو العظيم الجليل ذو الجبروت والملكوت ترك طعامه وشرابه من اجلي من أنا حتى يخاطبني بقوله من اجلي فأتأمل قوله من اجلي رقة وشفافية عجيبة بهذه الرقة وبهذه الشفافية وبهذا الإناس نسيت جوعي يعلم الله وتعبت نسيت جوعي وتعبي فأي مشقة في الصوم في ظل هذا الود والقرب من السيد لعبده فشعرت بحرص واطمئنان وثقة ويقين لقرب من الله جل وعلا هذه الروحانيه ذهبت بها بعيدا بعيدا واهمس في اذن كل واحد واقول له جدد حياتك في هذا الشهر أعقد العزم أعقد النية أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لذلك نوع ثقافتك شكل موهبتك غير بين حالتك في المعيشة لأن الرتابة مملة الاستمرار سأم ولذلك تنوعت العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وتنوعت الصلاة من قيام وقعود وركوع وسجود الزمن يتجدد لين ونهار وصيف وشتاء حر وبرد مطر وصحو والمكان يتجدد جبل سهل رابية هضب غاب صحراء نهر غدير الألوان تتجدد أبيض أسود احمر أصفر أزرق اخضر الحياة تتجدد فرح وحزن محنه ومنحة ولاده وموت غنى وفقر سلم وحرب رخاء وشده اجعل وقت للتلاوة وقتا للتفكر وتالت للذكر ورابعا للمحاسبة وخامسا للمطالعة سادسا للنزهة وهكذا وزع العمر وزع العمر حتى تشعر بهذه الروحانية في هذا الموسم الصوم بالحب البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبان يا مرحبان زين الشهور رمضان له طعم خاص ولدة عجيبة في نفوسهم اضوار الله تعالى عليهم فهو يبعث في نفوسهم قوة الإيمان والشجاعة والعزه والكرامه ولهذا كانت أكثر غذوات ومعارك المسلمين في رمضان لماذا؟ نعم لماذا؟ اسمع للإجابة إنها, إنها حياة الروح حتى وإن كانت البطون خاوية والشفاه يابسة فالحياة حياة الروح حياة القلب حياة الانتصار على النفس وعلى الشهوات ومن انتصر على نفسه انتصر على الاعداء من انتصر على نفسه انتصر على الاعداء إنها حياة الصله والثقه بالله جل وعلا وهنا يكمن جمال رمضان وروعه هذا الشهر بتلك الروحانيه العجيبه التي توقد المشاعر وتؤثر في النفوس فرمضان له في نفوس الصالحين الصادقين بهجه وفي قلوب المتعذبين المخلصين فرحه فهو شهر الطاعات ولنا فيه جميل الذكريات إنه زاد الروح تتغلب الروح فيه على البدن والجسد نعم زاد الروح تتغلب به هذه الروح عن البدن وعن الجسد أرجع معي إلى الواقع واسألوا أنفسكم هل لديكم نقاط ضعف؟ وما هي هذه النقاط؟ وكيف تتعاملون معها؟ أول ما يوصي به الخبراء عليك الا تخجل من ضعفك أو تلوم نفسك على انفعالاتك أو تسرف في تعذيب نفسك على كل تصرف خاطئ يصدر منك فأنت بشر وعليك تأمل قول الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات القرآنية أنه يدعون إلى عدم الإسراف عدم الإسراف على النفس. ألا يا الله من العين الرحيمة تداوي كل ما بين أمراض سجينة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة. كلما بي من امراض سكيمة ألا يلا بنظرا من العين الرحيمة وفي الأمة تعساء يستقبلونه على أنه سهر جوع النهاري وشبع الليل نوم في الفراش إلى ما بعد العصر وسمر في الليل إلى الفجر تراهم ذئابا في الليل جيفا في النهار جعلوا من رمضان موسم طرب وسهر ودعايات وقنوات إنهم يقتلون رمضان ويفسدون حلاوته وطعمه حرموا وحرموا أنفسهم وغيرهم من جمال رمضان وروعة الحياة فيه عبادة للبدن والجسد بين ولذاته وأسن للروح والعقل مساكين هؤلاء مساكين نحن نحن من هؤلاء إنها لحظات سيئة مررنا بها ونمر بها كيف السبيل وما هو الحل؟ كيف نتجنب هذه اللحظات السيئة؟ النوم الطويل والإرهاق وعدم التخطيط لهذا الشهر؟ تمر بنا لحظات سيئة وظروف أسوأ وهذا طبيعي في الحياة نفكر وربما نقرر وهذا قرار لا مناص منه نحب ونكره ونمتزج الألوان ونفسر بكل دقة ونتخذ فعل الإحساس هذه اللحظات السيئة كثيرة جدا بحكم ظروفنا واحتكاكنا الإنساني ولكن الأسوأ في ذلك هو فعلنا بعدما تزورنا عاصفة الظروف العاطفية مشاكلنا العاطفية والاجتماعية والأسرية والوظيفية والتعليمية كثيرة بل تصرفاتنا السلوكية الإنسانية لا تظهر إلا حينما نمر بالظروف السيئة والحالة النفسية الأسوأ في هذا العدد من الصيام جنة لابد أن نقف مع هذه النفس ونحاول أن نغير هذه السلوكات فلا نعمم سلوكياتنا بأننا لا نصلح بل هذا شهر مناسب للتوبة فلنسارع نتوب نتوب ونبتعد عن هذه اللحظات السيئة ونتجنبها أرتدي منك الجنان وكذا الحور الحسان أرتدي نهرا مصفا عسلا حلوى لزان وصها سحر البيان نبيها لم يأتي يوما قلب إنس في الزمان في الزمان أولئك المحرومون الذين لم يذوقوا لرمضان طعما وليس له في قلوبهم حلاوة ولا اثر لا يرون في رمضان إلا جوعا لا تتحمله أمعاؤهم وعطشا لا تقوى عليه عروقهم فإلى هؤلاء بل لنا جميعا أقول تعالوا تعالوا لنسمع أفراح الروح في القلب فتتلددوا بالصيام والقيام والصدقه وقراءة القرآن والتوبة والغفران تعالوا لأفراح الروح لنسمع أفراح الروح في شهر رمضان ما أروع هذا الإحساس عندما يزورنا إخوتي كم هو عظيم شهر الصيام وكم فيه من الحكم والأسرار التي يجب أن ندركها كصائمين هناك احساسات تمس القلب وإحساسات تمس النفس والوجدان وتظهر في تصرفاتنا وتظهر في كل ما حولنا من علاقات في نهاية هذا الركن لا أسعني إلا أقول لكم أتمنى لكم جسدا مستريحا وروحا طيبة ونفسا مطمئنة بصوم مقبول ودعوة مستجابة عند الإفطار أرجو أن يكون لي منها نصيب اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي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 همسات للصائم همسات للصائم عبارات خاصة لكل صائم هدفها طهارة القلب صفاء الروح نقاء الضمير والقرب من الخالق دائما في هذا الشهر الكريم أهمس في هذا الركن بعنوان همسات للصائمين أو همسات الصائمين أخي الصائم استقبل رمضان بفعل الخيرات النيات لا بالتردد على الأسواق لتلبية الحاجات استقبل رمضان بالطاعات لا بالله والصهر ومتابعة الأفلام والمسلسلات استقبل رمضان وافدك الحبيب بالتوبة والانابه لا بالغفلة والعصيان. ونستقبله جميعا بنفحة من نفحات الله تعالى فأوله رحمة وأوسطه مغفرة واخره عتق من النار نستقبله هذا الشهر شهر الخير والبركات شهر العز والكرامات. فلنقبل عليه بالطاعة والعبادة ونبعد أنفسنا فيه عن الإتم والمعصية Yeah, I wish for حياتك لابد أن نعيشها إنجاز وأكبر إنجاز في هذا الشهر أن نجعله محطة لتأبئة القوه النفسية والخلقية والروحية التي نحتاجها يحتاجها كل فرد في المجتمع فتزوده بالخير وتزوده بزادي الدنيا والآخرة أخي الصائم أنت في دورة تدريبية تجدد فيها النفوس المسلمين وجميع الخلق والبشر والصائمين على الإيثار وعلى الصبر رمضان رحلة روحية مباركة ومدرسة صحية مثلى يعين الجسم على التخلص من سمومه ويمنحه الحمية الصحية إلى جانب الفوائد الأخلاقية والروحية كالصبر والاحتمال وكسر الشهوة وصفاء القلب والانشغال بالعبادة أهمس في أذنك وأقول الضربات القوية تهشم الزجاج لكنها تسق الحديد ليس الفخر بأن لا نسقط وإنما بأن ننهض كلما سقطنا أهمس وأقول يهب الله كل طائر رزقه ولكن لا يلقيه له في العش وأقول لكم ورد واحدة لإنسان على قيد الحياة أفضل من باقة كاملة على قبره أخي الصائم كن متفائلا فالمتفائل إنسان يرى ضوءا غير موجود والمتشائم أحمق يرى ضوءا ولا يصدق فهذه الكلمات اتمنى ان كانها كانت مفتاح لقلبي وقلبك اللهم تب علينا اللهم اغفر لنا اللهم اهدنا الى الهدى, الهدى, الهدى, الهدى حكما وعبرا للصائمين اللهم حكم وعبر للصائم هي جلسة إفطار للعقل والقلب هي قصة رمزية تضخص حكمة تشحذ همة توجب عملا يسبح معها ذوي الألباب إنها عصير أيام من سبقونا وحرارة تجاربهم اللهم <تصفيق> علينا اللهم اغفر لنا اللهم اهدينا الى الهدى اول حكمه اخترتها موجوده بين ايدينا جميعا واسال كل واحد منكم أن يبحث عن قلم رصاص ومبرات ويضحى امامه إن أمكن جيد الآن أمامكم أقلم الرصاص ومبرات فلنتعلم من قلم الرصاص في البدء تكلم صانع قلم الرصاص إلى قلم الرصاص وقال له هناك خمسة أمور اريد أن تعرفها قبل أن أرسلك إلى العالم تذكر دائما وستكون أفضل قلم رصاص ممكن أولا أن تكون قادر على عمل الكثير من الأمور العظيمة ولكن فقط إن امتلكتك يد أحده ثانيا سوف تتعرض لعملية بري مؤلمة بين فترة وأخرى ولكن هذا ضروري لتكون قلم أفضل أمامك المبرات حاول تبرر القلم ثالثا لديك القدرة على التصحيح أي خطأ قد ترتكبه قلب المم... أقلب وتجد الممحات رابعا ودائما سيكون الجزء الأهم فيك هو ما في داخلك انظروا إلى داخل قلم الرصاص خامسا ومهما كانت ظروفك يجب عليك أن تستمر بالكتابة وعليك ألا تترك دائما خطا واضحا وراءك مهما كانت قساوة الموقف يا, منك يا, رب يا, منك يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا, قوة يا مو... فهم قلم الرصاص ما طلب منه ودخل إلى علبة الأقلام تمهيدا للذهاب إلى العالم بعد أن أدرك تماما غرض صانعه عندما صنعه والآن ماذا لو وضعت نفسك مكان هذا القلم عندها عليك أن تتذكر دائما ولا تنسى الأمور الخمسة الآتية وستصبح أفضل الناس وهي عبرتنا من هذه القصة فعلا أول شرط ستكون قادر على صنع العديد من الأمور العظيمة ولكن فقط إذا ما تركت نفسك بين يدي الله ودع باقي البشر يقصدونك لكثره المواهب التي امتلكتها انت في هذا الشهر الكريم قرر قرار صارم وجازم أنك بين يدي الله تطيعه أكبر قدر من الوقت سوف تتعرض لبري مؤلم بين فترة وأخرى بوسط المشاكل التي ستواجهها، ولكنك ستحتاج إلى هذا البري كي تصبح إنساناً أقوى لاحظ قلم الرصاص عندما تبريه كيف يكون أقوى وأدق وأحد في الكتاب. ثالثاً <تصفيق> <تصفيق> ستكون قادرة على تصحيح الأخطاء والتعلم من كل تجربة والحصول على عبرة وهذا مهم جدا في هذا الشهر الكريم في شهر رمضان حيث أنك يجب أن تتعلم يجب أن تضع برنامج للتعلم رابعا والجزء الأهم منك سيكون دائما هو ما في داخلك وليس خارجك وخامسا وفي أي طريق قد تمشي عليك أن تترك أثر, أثر طيب لا مات ابن آدم القطع عمله إلا من ثلاث صدق جارية عمل صالح ولد يدعو له فهذه الثلاث أشياء يجب أن نترك هذا الأثر الطيب بعدا اخيرا بغض النظر عن الموقف عليك دائما أن تخدم رسالتك في كل شيء كل منا هو قلم الرصاص تم صنعه لغرض فريد وخاص من خلال الفهم لهذه المعاني والتذكر لها فلنواصل مشوار حياتنا في هذه الأرض واضعين في قلوبنا هدفا, هدفا مهما دامعنا وعلاقة مثمرة مع خالقنا ونجعل هذا الشهر شهر رمضان انطلاقه لهذه العلاقة مع الله ومع الآخرين من حولنا في إحدى المرات قالت لي إحدى تلميذات لأنني أتعمد أن أحكي هذه القصة في بداية الموسم الدراسي قالت لي أستاذة ليس جميع أقلام الرصاص تستطيع تحمل البري المستمر فالبعض منها يتكسر أثناء البري، وذلك لسوء ما بداخله وإن كان قلم الرصاص يترك أطرا من خلفه فنحن أولى بترك هذا الأطر الطيب ما دمنا نحن أقلام الرصاص فالحياة هي تلك المساحة البيضاء العارية التي تغرينا بخط تفاصيلها عليها لنسترع لعريها الفاضح دون أن ندرك أننا نفضح أنفسنا بتفاصيلنا وأن هناك من النقاد من يتبع طيش الرصاص ستكون قادرا على تصحيح الأخطاء والتعلم من كل تجربة والحصول على عبرة قالت لي إحدى أيضا الإنسان يشبه قلم الرصاص ولكن قلم الرصاص هو الأكثر استعمالا وليس الأكثر جمالا والأدق فهناك أقلام روترينغ وغيرها فقلت لها مشكورة, مشكورة كلما كنا بسطاء كلما كنا طيبين كلما نظرنا إلى الفقراء في هذا الشهر كلما نظرنا إلى المساكين كلما نظرنا إلى ما هو دوننا من الماديات ونظرنا إلى ما هو أعلى منا في الروحانيات سمونا بهذه الروح ويدخلنا الله الجنة وإذا قبري نورا واغفر لي واحشرني مع خير الرسل يا ذا يا, يا رب يا هذه الأركان وفي هذا العدد أتمنى أن يكون أعجبكم التجديد الذي دخلناه على الحصة والشكر موصول لتقني إبراهيم الذي سعدني في ذلك وكل العاملين في إداعة غردية في هذا العدد الأول كانت لنا وقفات وكانت لنا أركان الصيام جنة رسائل سماس رمضانية قصيرة رحانية الصائم همسات للصائم حكم وعبر للصائمين أقول ما أروع هذه الأيام المباركة التي تهل فيها نسائم الخير ليترك أريجها أثر جميلا في النفس البشرية تنقيها وتطهرها مما يعلق بها من ذنوب يندلها الجبين فشهر رمضان هو خير أيام الظهر وهو بمتابة كنز يرجو العبد الاستزادة من خيراته أسأل الله لكم في شهر رمضان حسنات تتكاثر وذنوب تتناثر وهوم تتطاير وأن يجعل بسمتكم سعادة وصمتكم عبادة وخاتمتكم شهادة ورزقكم فيه زيادة وبكل زخة مطر وبعدد من حج واعتمر أدعو الله أن يتقبل صالح العمل ونتمنى أن يكون هذا الشهر مناسب مبارك يتم فيها شرق أمل في نهاية المصاعب والمتاعب التي يعاني منها المسلمون في أنحاء العالم وأن يشهد رمضان فيه الانتصار والخير والسلام للإسلام والمسلمين ونتجه إلى الله بالدعاء ونرجو منه الإجابة إنه سميع مجيب أذكركم أذكر نفسي بأن فوائد الصيام يجب أن تكون اولا بلوغ التقوى ثانيا الثواب الجزيل ثالثا الصوم ترويض للنفس الصيام تعليم للصبر الصيام شفيع لصاحبه يكفر الذنوب، وصحه للبدن نطالع في هذه المواضيع ونستفيد منها ونستزيد وإلى عدد قادم لا يسعني في الختام إلا أن أقول لك أيها الإنسان أيها الصائم ايها الإنسان عش مع ربك بين الخوف والرجاء ومع نفسك بين المنع والعطاء تكن من السعداء اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعل خير عمرنا اخره وخير عملنا خواتمه وخير ايامنا نومنا نلقاك تحياتي وسلامي للجميع كل باسمه سعدانا احلى يا اجمل اشهرنا